بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى والذين كفروا عنهم وَمَا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ قُلَ رَائِتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِيْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوَتَارَةٍ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 اعداء او وكانوا بعبادتهم كافرين واذا تتلى عليهم اياتنا بجنات قال الذين كفروا للحق لم ما كان او هذا سحر مبين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 اندیر ان كان من عند اللَّهِ وَكَفَرتُم بِهِ وَشَِدَ شَالِدٌ مِن بَنِي إسْرائِيد وَشَعِدَ جَاندُ مِ بَنِي إسْر إلَ علىلَى مِسِْهِ فَآ مَلَ وَتْتَكْبَوْتُم إِ اللهَّهَ لَا يَهْذِقَوْمَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا تَبَقُوْنَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِذْ كُنْ وَمِنْ قَبْرِهِ كِتَابُ مُوسَى وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ضرروا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحابكم قالدينَ فيِيهَا جَزأَم بِمَا كَوا يَععملَلون وَصْونَ لسَانَ بِوالدَيْهِ حسْن حَمَلَ أُُّ كَررهَو وَضع كَرنا وَوحَملُ وَفصَالوا فَكُون شَهرَ حتى شدًا وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أنا شكر نعمتك قال رب أوزعني أنا شكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضا وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني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 وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِذَانِ نِي يَنْخُرُجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ, وهما يستغيثان الله وَيْلَكَ أَمِنَ تَوَعْدِ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا ير الاوليد اولائك الذين حق عليهم القول في امم قد غلت من قبرهم من الجن ولن في انهم كانوا خاسرين ولكل دركات مما عملوا ولنوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يغرد الذين تفرعوا على النار اذهبتم قضباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذابا الهون بما كنتم تستكبرون في الاضب وغير الحق وبما كنتم تفسقون.